علي, علي يا حيد رمى <تصفيق> يا شايلين المرتضى تعبوته ريض وسوى عقلوبنا مفتوته ما جي العريش ونهدرك نبموته راح الأبو ما بعدني مع صوت ما يرجع علينا خان التهر بين ظلم المنازل وعلينا شايل يا ابن ام رحموني نازت ريضها جنازته ردوه صعي يا خوت العائله خلوه مو بجانب المنبر بعد حطوه اذكروا يا خطبته شيلوه يا نور الله زلزلت عرش الله واسف يا الوالي منزل نخالي جبريل نادي نازت ريضوها يا حف بو يا الفرض ما تميت يا يا بتجي بالقبور بتيت ولزه رحزنا مصيبتك والديه بالقبر روعها اتم جامع ہے حور الجلل خداتك لبسنا يا, يا ابن امي نازت ريطوها ونا نازت ريبوها عليك يا دويا بعض التجار جنوا بالولي محرابه سطوت الباري من يا حفشه بالجموع خضابة سعتي وسط قلبي خوتم صابة شمتت حواسدنا والدهر على دنا يا سبط الهادي انفتت أ آينها هل الط يا أخو يا بن عشي عين خواتك فارات بداشي شلت الولي وحلت علي يا الوحشي منها يا أخو يا قلوب ذابت مر جت الوالي يا ضيعه حوالي يا صبط الهادي ممر دفادي عمي عيوني نازت ريضوها